السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا نسمع في من بعض الخطباء أو بعض الروايات كما ورد لو لو منزدد لنفد ما عندنا فهل لو ثبتت صحة الرواية هذه يعني نقول أن الأئمة ما خلقهم الله كاملين مكملين لذلك قالوا لو لم لنفد ما عندنا وما معنى لنفد ما عندنا وفي أمر الآخر أمير المؤمنين عندما قال لو لو كشف لي القطاع مزدت يقينا فكيف نفرق بين هذه الرواية وهذه الروايات السلام عليكم يا شيخ ورد في الخبر, ورد في الخبر سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وكان رسول النبي ما الرسول وما النبي قال النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك قلت الإمام ما منزلته قال يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك هذا الخبر في الكافي الشريف للشيخ الكوليني وأيضا ورد في أخبار أخر أن السيدة الزهراء عليه السلام كان جبريل ينزل عليها بعد شهادته صلى الله عليه وآله فكيف نوافق بين الخبرين هل كانت تراه جبريل عليه السلام هل كانت تسمعه وايضا بالنسبه لايه تتنزل فيها الملائكه او تتنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر في ليله القدر فهل هم يرون الملائكه والروح في ليله القدر أم فقط يسمعونهم وفقكم الله السلام عليكم الشيخنا الكريم الساكم الله بالخير السؤال باختصار شيخنا من أراد أن تكون له علاقة بالمعصوم ماذا عليها أن يعمل وهل هذا المقام متاح للفرد المؤمن أم أنه خاص بفئة معينة من الفضلاء أو العلماء سأكمل دعا السلام عليكم شيخنا أرى سوالي شيخنا عن لو يعني ما شاء بتريها بس أقول الحين كأنما كتب أن في شخص يقتل الإمام الحسين عليه السلام أنه وصلت من أخبار أنه كان مثلاً عن النبي الله آدم وما بعده أنه يحزنون إذا وصلوا إلى مكان كربلة كأنما يعني كتب على شخص أنه يقتل الإمام الحسين هل هذا يعني فيه جزء من الظلم أنه كأنما يقتل الإمام الحسين على يد يزيد أو غيره إن شاء الله نكفى سؤالي شيخ السلام عليكم شيخ. مرة على أصحاب التاريخ يقولون أن أصعب عصر مرة على الإسلام هو عصر العباسيين فماذا كانت هذه الحقبة التي مرت على الإسلام وما مصائبها على الإسلام السؤال الثاني هل ثبت وجود شخصية السيد عقاية عليه السلام في التاريخ السؤال الثالث هل الذين يقولون بأن الصلاة دعاء وأنهم لا يعترفون بأن الصلاة هي الحركات التي يقومون بها المسلمين هل يعتبرون هل يحكم عليهم بكفرهم أم لا وفقكم الله مساكم الله بالخير شيخنا شيخنا نبغي منكم كلمة عن, عن مقام السيدة رقيا سلام الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم على محمد وآله محمد الله وسلم على نبينا الدائم على اعدائهم ان قيام يوم الدين اما سؤالكم عن الروايات التي فيها لولا ان نرجاد لا ما عندنا وقد ذكرتم سؤالين الأول أن الزيادة فيها دلالة على أنهم كانوا فاقدين لهذه الزيادة والفاقد للزائد فاقد وفي ذلك نقص فهل هذه الروايات تدل على نقص علمهم هذا هو السؤال الأول والسؤال الآخر أنه جاء في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا فيقينه لا يزاد أهو مستثنا والروايات التي فيها لولا أن نزاد ناظرة إلى غير أمير المؤمنين أم أن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يزاد ولو لم يزد لنفد ما عنده أما السؤال الأول فالجواب إن هذه الروايات ناظرة لبيان أن علمهم أي إنه ليس عندهم شيء من العلم ولا يعلمون حتى بوجود أنفسهم إلا بتعليم الله تعالى فليس عندهم شيء من أنفسهم وهم في أنفسهم فاقدون فقدا مطلقا كما أنه ليس لهم قدرة لا يستطيعون تحريك أيديهم فضلا عن تحريك هذا الماء لا يستطيعون تحريك أجفانهم هم في, أنفس في أنفسهم فاقدون لكل قدرة ولكن الله سبحانه وهابهم القدرة كما أنهم في أنفسهم لم يكونوا موجودين ولكن الله هم أيضا كما في القدرة وكما في الوجود هم أيضا في العلم محتاجون إلى الله تعالى حاجة دائمة لا تنقطع فمتى توقف الفيض الرباني عنهم فقدوا كل شيء فلولا أنهم يزادون كيف يزادون أنت يبدو عندك أن الزيادة بمعنى أن يأتيهم ملك مثلا فيحدثهم باعتبار أنهم محدثون هذا الذي يتبادر إلى ذهنك من كلمة الزيادة ولكن كلمة الزيادة أوسع من هذا كلمة الزيادة لولا أن الله يستمر فيضه عليهم بوجودهم هذه زيادة لولا أن فيض الله عليهم يستمر بوصفهم مؤهلين لتلقي العلم هذا أيضا زيادة فإذا لولا أنهم يزادون لنفد ما عندهم كما أن وجودهم ينفد كل ما عند غير الله ما عندكم ينفد وما عند الله بقى هذا قانون هذا لا يختص بالوجود ولا بالقدرة ولا بالعلم ولا بالحياة كل ما عندكم ينفد وما عند الله بقى إذن هم ما عندهم كله فيض من الله تبارك وتعالى لولا أن الله يزداد فيضه عليهم فهم إذن عالمون علما لا نقص فيه لم لأنهم معدن علم الله لأنهم حفظة علم الله لأنهم خزان علم الله لأنهم عيبة علم الله لأنهم معدن علم الله هذه روايات كل كلمة من هذه الكلمات التي قلناها لم تأتي فيها رواية واحدة ولا روايتان بل جاءت فيها الطوائف من الروايات فإذا هذه روايات متواترة بالعناوين التي ذكرتها الآن راجعوا بصائر الدرجات راجعوا الكافي راجعوا كمال الدين تجدون الروايات التي تجدون بعضا من هذه الروايات التي أشرنا إليها راجعوا البحار مثلا إذن الروايات في بيان سعة علمهم روايات كثيرة تتجاوز حد التواتر كيف يزادون لأن هذا العلم لهم حاصل بفضل الله تعالى وأنهم ليس آلها وأنهم عباد مكرمون لو انقطع الفيض الرباني عنهم ما وجدوا وما كان لهم قدرة وما كان لهم علم طيب. نعم جاء في بعض الروايات بيان لهذه الزيادة وهذا البيان ربما قيل ان هذا البيان الذي جاء في كيفية هذه الزيادة لا يجتمع مع هذا التفسير فإنه جاء في بعض الروايات أنهم يزادون بأن تأتي ملائكة فتحدثهم طيب هذه زيادة من نوع خاص ليست زيادة بمعنى استمرار الفيض الإلهي فما هذه الزيادة والجواب إن هذه الزيادة على محلها وهذا التفسير الذي جاء في بعض الروايات على محله نحن لا نكذبه ولا نخالفه وأما هذه الزيادة التي جاءت بهذا المعنى والتي جاء فيها تفسير قوله تعالى تتنزل الملائكة والروح فيها في تفسير هذه الآية أيضا جاء أن الملائكة تتنزل عليهم وتحدثهم بين القوسين ربما يتوهم أحد أننا إذا قلنا إن الملائكة تحدث الأئمة عليهم السلام أننا ندعي أنهم يوحى إليهم أعني بوحي النبوة وهذا وهم وجهل بما عند القوم يعني الذي يعترض علينا بهذا يجهل ما عنده فإن مسألة تحديث الملائكة للأولياء أمر ثابت عند المسلمين ليس خاصا بالشيعة عندنا وعند غيرنا أن في الأمة محدثين كما أن في الأمم السابقة كان يوجد محدثون تحدثهم الملائكة في هذه الأمة أيضا يوجد محدثون تحدثهم الملائكة طيب نعم هم أثبتوا أن هذا لبعض لقائمة من الأسماء الشيعة يخالفونهم في هذه القائمة ويقولون إن القائمة الصحيحة هي هذه وليست تلك وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله قد ثبت بيقينا أنهم أهل لكل فضل إذن تحديث الملائكة لهم ليس فيه إثباتوا أنهم يوحى إليهم بوحي النبوة فإن ذلك باطل عندنا ومعلوم عندنا بطلانه بالضرورة طيب. إذن هم تحدثهم الملائكة هم محدثون هذا التحديث يزيدهم علما تحديث بما كانوا غير مطلعين عليه الجواب ننقل مثل هذا السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله كان يأتيه جبريل وكانت تأتيه بعض الملائكة بأخبار هل كان هؤلاء الملائكة يأتون رسول الله صلى الله عليه وآله بعلم لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وآله هو عيبة علم الله لا يوجد أحد من خلق الله عنده شيء ليس عند رسول الله صلى الله عليه وآله ما خرج من علم إلى أحد من الأنبياء ولا إلى أحد من الملائكة إلا وخرج أولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صنع على محمد لا جبريل ولا غير جبريل وأما أن جبريل يأتي بالوحي القرآني فهذا تكريم لجبريل ليس لكي يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله بل إن جبريل أهل جبريل هو أمين الوحي في حق الأنبياء السابقين هذا الأمين من كمال لطف الله به ومنه عليه لأنه أهل لهذا اللطف والمن جبريل وما أدراك ما جبريل لأنه أهل لهذا اللطف والمن فإن الله سبحانه لا بخل في ساحته من كان أهلا للفضل فإن الله يؤتيه من فضله ما يشاء يؤتيه ما هو أهل له وزيادة ولدينا مزيد. فالله سبحانه لا بخل في ساحته جبريل أهل والله كريم فلأنه أهل جعله الله سبحانه واسطة في إيصال الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله عالما بهذا الوحي كما نقول هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وآله نقوله في حقounding الأئمة الطاهرين عليهم السلام من بعده فإن الذي علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله فإن كل العلم الذي خرج إلى جميع الخلق قد خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أولا وإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد علم كل ما علم لأمير المؤمنين عليه السلام العلم الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لم يذهب بذهابه بل بقي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين وهذا الحديث ليس من اختراعنا هذا موجود في الروايات المأثورة عنهم ليس في رواية أو روايتين في روايات كثيرة يمكنكم أن ترجعوا إلى بصائر الدرجات مثلا أو إلى الكافي لتقفوا على بعضا من هذه الروايات لابد أن نقرأ بعض الروايات لأن الإحالة لغير المتخصصين ربما أوجب صعوبة الوصول إلى هذه المصادر فنحن نقرأ بعض الروايات التي جاءت في ذلك في بصائر الدرجات في الجزء الأول الصفحة مائتين واحدة, عشرة واحدة عشرة في الباب السادس والعشرين تحت عنوان باب في الأيمة عليهم السلام أنه صار إليهم جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء هو أمر العالمين في هذا الباب ليست رواية واحدة ولا روايتان ثمان عشرة رواية في هذا الباب الأولى عن سدير عن أبي جعفر عليهما السلام الإمام الباقر عليه السلام قال إن لله علما عاما وعلما خاصا فاما الخاص فالذي لم يطلع عليه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل واما علمه العام فالذي اطلعت عليه الملائكه المقربون والانبياء المرسلون إذن لله علما طيب العلم الخاص له سبحانه والعلم العام أطلع عليه بعض الخلق قال عليه السلام قد وقع ذلك العلم العام قد وقع ذلك كله إلينا رواية أخرى عن أبي بصير رحمه الله عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال إن لله علمين علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو من ذلك يكون البدأ وعلم علمه ملائكته يعني بعض ملائكته ليس كل الملائكة علمه ملائكته ورسله وأنبياءه ونحن نعلمه إذن هم علموا كل ما علم الملائكة والأنبياء والمرسل الباب الذي يليه الباب الثامن والعشرون في عنوان الكتاب في صفحة الجزء الأول صفحة مائتين الباب الأول في باب أن الأئمة أنهم ورثوا علم آدم وجميع العلماء في هذا الباب جملة من الروايات ثلاث عشرة رواية الباب الذي يليه فيه أربع روايات والباب الذي يليه في أنهم ورثوا علم أولي العزم وجميع الأنبياء وأنهم أمناء الله في أرضه وعندهم علم البلايا والمنايا في هذا الباب أربع روايات الباب التاسع صفحة مئتين في علم الأئمة بما في السماوات والأرض والجنة والنار وما هو كائن وما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة الباب العاشر أنهم أعطوا علم ما مضى وعلم ما بقي إلى يوم القيامة هذه بعض الأبواب ليست كل الأبواب لأني فتحت الكتاب بطريقة عشوائية يمكنكم الرجوع إلى الكتاب الكتاب موجود على النت يتيسر تحصيله إذن هم عيبة علم الله معدن علم الله خزان علم الله مستودع علم الله موضع سر الله كل هذه حناوين دلت عليها روايات كثيرة فالذي تأتي به الملائكة ليس علما جديدا عليهم ولكن لطف الله سبحانه وفضل الله على هؤلاء الملائكة أن جعلهم وسائط في إيصال هذا العلم فإذا هم بمعنى بالمعنى الذي ذكرنا أنهم عباد مكرمون بهذا المعنى هم يزادون وبمعنى أي, أي أن الملائكة هي التي تزيدهم علما هذا المعنى فسرناه وقلنا إن الملائكة وسائط في إيصال فيض الله ورحمته إليهم لتكريم الملائكة ولكن الله سبحانه فضلهم بالعلم على أولئك الملائكة وأنه ما من علم وصل إلى هؤلاء الملائكة إلا وقد وصل إليهم أولا وأما الروايات التي فيها أن علم رسول الله صلى الله عليه وآله قد نقل إلى أمير المؤمنين فأيضا تجدها في كتاب بصائر الدرجات لم أستخرج الروايات بسبب أن الملائكة الاستخراج يعني ارتجالي وهو يحتاج إلى فاحص أكثر طيب. ماذا بقي بقي السؤال الآخر وهو أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو كشف لي الغطاء ما زددت يقينا هذه مسألة خاصة بأمر ما هذه الروايات تتحدث عن علم أمير المؤمنين عليه السلام بالله والحديث في هذه الرواية عن علمه عليه السلام السابق بالله وأنه علم لا نقص فيه وهذه الرواية لا تتحدث عن علمه في الزمان الآتي لو كانت الرواية تتحدث عن علمه في الزمان الآتي فوجوده وقدرته وحياته وعلمه كله مفاض من الله تبارك وتعالى عليه فإذا هو ليس له وجود ولا قدرة ولا حياة ولا علم إلا بإفاظة الله تبارك وتعالى لا نقول إن علمه سأضع أرقام لتصوير المسألة لا أقول إن علمه بنسبة 30% ثم يزيده الله إلى نسبة 70% بل علمه في المستقبل صفر، وجوده صفر، حياته صفر، قدرته صفر، وإنما يوهب من الله تبارك وتعالى، فإذن علمه عليه السلام السابق بالله تبارك وتعالى علم تام ليس فيه شائبة نقص ألبت فلا تنافي إذن بين الحديث عن صفة علمه السابق وأن علمه السابق بالله تبارك وتعالى علم تام والحديث عن المستقبل وأنه يحتاج إلى فيض الله تبارك وتعالى ليصير ليخرج عن صفر إلى الحد التام ليس إلى الحد الذي يحتاج إلى ملك حتى يضيف إليه شيئا بل يخرج من الصفر إلى الحد التام لماذا يخرج إلى الصفر؟ لأنه عبد من عباد الله تبارك وتعالى محتاج إلى الله تعالى حاجة تامة حاجة الخلق إلى الخالق بأجمعهم حاجة متساوية لا نقول إن المؤمن يحتاج إلى الله مثلاً بنسبة عشرة في المئة والكافر يحتاج إلى الله بنسبة ثمانين في هذا وهم وخيال جميع الخلق حاجتهم إلى الله تبارك وتعالى حاجة تامة يعني انهم من دون فيض الله ولطفه ورحمته بهم صفر لا شيء إلا أن ينالني الله برحمته فتلك الروايات ناظرة إلى رحمة الله بهم ولطفه بهم طيب وأما السؤال عن الرواية التي فيها أنهم عليهم السلام الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول يرى ويسمع والنبي لا يرى ولكنه يسمع طيب هذه الرواية رواية آحد بعض الروايات التي في هذا الباب صحيحة العسنات ولكن مع ذلك الرواية وإن صح إسنادها نحن لسنا مثل غيرنا لنقول إذا صح الحديث فهو مذهبي الرواية إذا كانت من رواية نحن الآن مثلا تعرضنا لعلمهم لم نتعرض للإسناد بل اعتمدنا على كثرة الروايات أن الناقل لهذه الروايات كثيرا بحد لا نحتمل أنهم اتفقوا على اختلاق هذا الحديث ولا نعول في ديننا على مخبر واحد مهما كان نعول على المخبر الثقة في الأحكام الفقهية أما اعتقاداتنا ومعارفنا فلا من من مخبر وإن كان ثقة لأن خبره لا يفيد يقينا إذن هذه قلنا اعتمدنا عليها لكثرة الناقلين باعتبار أنها روايات متواتر أما هذه الرواية فهي من اخبار الآحاد نعم ربما يوجد تعدد في بعضها بعضها مثلا رواه اثنان أو ثلاثة له ثلاثة الطرق مثلا بعض طرقه صحيح الإسناد مع ذلك لا نعول عليه طيب. أما تفصيل ذلك فارجعوا فيه إلى بحثا بحث شهر رمضان ربما قبل سنتين كان الحديث عن هذه المسألة وأنه ما الفرق بين الرسول وبين النبي طيب. على الإجمال هذه الرواية أنتم تقولون إنها تحدثت عن الإمام وأنه لا يرى الملك هذه الرواية تتحدث عن الإمام وأنه لا يرى الملك بمعنى أنه لا يرى أحداً من الملائكة تخالفها في ذلك روايات بل إن الروايات التي تخالفها موجودة حتى عند غيرنا سل غيرنا عن دحية الكلبي ماذا يقولون فيه أنه جبريل كان يتجسد أو يظهر في صورته إذن جبريل كان يرى كان الناس يرونه لأنه كان يتمثل في صورة دحيا الكلب طيب. إذن الروايات التي فيها أن الإمام لا يرى الملك لا تريد أنه لا يرى أحدا من الملائكة فهذه روايات نرد علمها إلى أهله وليست المرجعة في تشخيص هذه المسألة طيب فاطمة عليها السلام جاء في الروايات التي فيها بيام مصحف فاطمة وأنه ما هو أصله جاء في بعضها لأن الروايات التي في بيان نصحف فاطمة وما هو روايات متعددة وبينها اختلاف في بعضها أن الملك الذي كان يحدث فاطمة صلوات الله وسلامه عليها جبريل وفي بعضها أن الملك غير جبريل ملك آخر ما الذي كان يحدث فاطمة عليه السلام به في بعضها أنه كان يحدثها بما سيجري يحدثها بأمور الأمر الأول بمقامات رسول الله صلى الله عليه وآله وما ومنزلته في الجنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة ذلك المقام ويصف مقام رسول الله اثنان أنه يحدثها بما لها من الأولاد وما لكل واحد من أولادها من المزايا ثلاثة يحدثها بما سيجري على أولادها الإمام الحسن عليه السلام سيجري عليه كذا وكذا الإمام الحسين عليه السلام سيجري عليه كذا وكذا الإمام زين العابد وهكذا فإذن روايات ما يحدث الملك سيدة نساء العالمين به روايات فيها اختلاف ولكن الرواية التي فيها أنه جبريل وأنه يحدثها بما يجري على ابنائها رواية صحيحة الإسناد لا نريد أن نجعلها المعتمد ولكن نريد أن نبين مزيتها لا يتوهم أحد أننا حينما نقول إننا لا نعول على الروايات الصحيحة أن الرواية التي يأتي بها الثقة المزكة حالها حال الرواية التي يأتي بها رجل مجروح متهم بالكذب ليس سواء يوجد فرق بينهم ولكننا لا نأخذ نريد أن نقول لا نأخذ عقيدتنا ولا معارفنا من روايات الأحاد حتى لو كان الذي جاء بها رجل تم تزكيته نعم يمكن أن نفتي في الحكم الفقهي نفتي اعتمادا على رواية يأتي بها من تم تزكيته لكن العقيدة والمعرفة شيء آخر غير الافتاء في المسائل الفقهية لماذا شيء آخر لأننا في العقيدة نريد أن نعتقد في المعرفة نريد أن نحصل العلم أما في الفقه فنريد أن نحصل العذر أمام الله سبحانه أن لا نكون قد قصرنا يوجد تكليف هذا التكليف لا يخص العالم لماذا لا يخص العالم للأدلة التي أقامها علماء الشيعة أدلة عقلية ونقلية على أن التكاليف الشرعية ليست خاصة بمن علم بها بل تعم من علم بها ومن لم يعلم بها طيب ماذا يصنع من لم يعلم يتعلم وتلك هي الحجة البالغة جاء في تفسير قوله تعالى ولله الحجة البالغة أنه يسأل العبد يوم القيامة لما لا عملت لماذا لم تصلي صلاة الآيات لماذا لم تصليها مثلا لماذا لم تصلي صلاة الآيات لم أكن أدري أن صلاة الآيات واجبة طيب. يسأل العبد يوم القيمة لما لا عملت فيقول لم أعلم لم أكن أدري أنها واجبة فيقال له لم لا تعلمت أو هل لا تعلمت إذن فالتكليف كان يعم العالم والجاهل نحن لا نعتمد على هذه الرواية فقط قلنا الدليل على ذلك من العقل والنقل العقل كيف يدل على العموم هذا يحتاج إلى بيان ربما فيه تعقيد ولكن على الإجمال يقول العلماء الاستحالة اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أما شرحه يترك لأهله طيب إذن إذا كانت تكليف الفقه عاماً فالعبد يحتاج بالنسبة إلى الأحكام الفقهية إلى طريق لمعرفة الحكم الشرعي وهذا لا يتأسر دائما كثير من الأحكام الشرعية لا سبيل إلى العلم بها فماذا يصنع العبد؟ هو مخاطب بالحكم الشرعي من جهة ولا يستطيع تحصيل العلم بالحكم الشرعي يقول له العقل احتض لا تستطيع معرفة الحكم ولكن تستطيع أن تحصل اليقين بفراغ الذمة مثل شخص خرج في سفرا ولا يعرف جهة القبلة يقال له أنت لا تستطيع أن تعرف جهة القبلة ليس عندك جهاز تستطيع أن تعرف جهة القبلة ولكن يمكنك أن تحصل اليقين بفراغ الذمة ماذا تصنع؟ تصلي إلى الجهات المحتملة ليس إلى الجميع ربما يتيقن أنها أن القبل ليست إلى هذه الجهة مثلا فيقل تصلي إلى كل الجهات التي تحتمل أنها جهة القبل إذن هذا لم يعرف الحكم الشرعي ولكنه تمكن من تحصيل اليقين بفراغ ذمته طيب حتى هذا الطريق ينسد الأحكام الفقهية كثيرة بعضها لا أتمكن من تحصيل العلم بها ولا أتمكن من تحصيل العلم بفراغ الذمة عنها ماذا أصنع؟ لابد أن أسلك طريقا لتحصيل العذر أمام الله سبحانه تجاهها فنحن في الفقه لسنا فقط نبحث عن العلم لأنه ربما نسد بالنسبة إلى الأمور المعرفية نقول لا نعلم ونسكت عن المسألة نقول هذه مسألة جاءت فيها مثلا روايات ليست متواترة فالجواب لا نعلم لكن في الفقه لا يسعني أن أقول لا أعلم لابد أن أعمل فماذا أصنع أبحث عن العذر أمام الله تبارك وتعالى من تم تزكيته وإن لم يوجب علما إلا أنه يوجب عذرا هذا هو الفرق لماذا في العقائد لا نعمل بأخبار الأحد لماذا في المعارف لا نعمل بأخبار الأحد وفي الفقه نعمل بأخبار الأحد لأننا في الفقه نبحث عن عذرا أمام الله سبحانه تجاه التكاليف التي تعم العالم والجاهل أما المعارف فلا يوجد فيها تكليف لا تعلم لم تكلف بالمعرفة طيب فلنعت إذن هذه روايات لا تجيب علما الأئمة يرون الملائكة أم لا يرونهم يكفيني أن أقول لا أعلم توجد روايات في ذلك الجواب هذه روايات ليست روايات متواترة فأنا أسكت عن هذا لم أكلف به بعد العلاقة بالإمام العلاقة بالأئمة والعلاقة بالأنبياء هذه فرع من فروع العلاقة بالله سبحانه الناس يتفاوتون وهذا باب مفتوح باب الله سبحانه لا يوصد وهم باب الله الأنبياء والأئمة باب الله لا يغلقون هذا الباب على أحد ولا يعني لا يحضرني الآن لا أريد أن أصف الآيات ولا يحضرني الآن أرجى من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ليس هذا وحسب بل إن الله سبحانه جعل القنوط من رحمته محرما ليس هذا وحسب بل إن الله سبحانه جعل القنوط من رحمته من الكبائر فأي باب أرجى للعبد من هذا الباب فإذن باب العلاقة بهم عليهم السلام باب مفتوح متى ما أقبل العبد؟ على الله تبارك وتعالى وتاب إليه وتوجه بهم فإنهم وجه الله الذي يؤتى منه وقد علم من هذا الجواب أنه ليس خاصا بأناس معينين ولكن ليس معنى هذا أن الناس الذين فتح الباب لهم جميعا أنهم قد تقولون استثمروا هذه الفرصة واستغلوا هذا استغل التعبيرات الجرائديه استغلوا هذه الفرصه واستثمروها بل الناس يختلفون ليسوا سواء منهم من استفاد ومن انتفع من هذا الباب المفتوح اعظم النافع ومنهم من هو دون ذلك وهذا الباب يبقى مفتوحا من قصر عليه أن يعود إلى هذا الباب وينتفع من كونه مفتوحا وأما سؤالكم عن أن, أن قتل الحسين عليه السلام كان يعلم به الأنبياء السابقون وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم بهذا وأن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يعلمون بهذا قبل وقوعه ولعلكم تريدون أن تقولوا أنه إذا كان هذا ثابتا في علم الله فإن لم يقع فسوف ينقلب علم الله جهلا فلابد أن يقع وإن كان سيقع فمعنى هذا أن الذي صادر عنه هذا الفعل كان مجبرا عليه لأنه إن لم يفعل فإن علم الله سينقل بجهلة وهذا السؤال وإن كنت قد خصصته بمقتل الحسين عليه السلام ولعل سبب تخصيصك هذا بمقتل الحسين عليه السلام لكثرة الروايات التي قرأتها ووقفت عليها في أمر مقتل الحسين عليه السلام ولكن هذا عام لكل أفعال الناس أنت صليت صلاة المغرب قبل قليل نسأل هل الله سبحانه كان يعلم أنك ستصلي أم ما كان يعلم إن قلت كان يعلم فأنت إذن ستصلي حتما لأنك إن لم تصلي يلزم من ذلك أن ينقلب علم الله إذن أنت ستصلي لأنه محال أن يقالب علم الله جهلا فأنت ستصلي حتما إذا كنت ستصلي حتما إذا كنت مجبرا على الصلاة هذا في صلاتك وكذا الحل في عامة أفعال الناس وهذا من جملة أدلة بعض الأشاعر على ما ذهبوا إليه من الجبر والجواب عن ذلك سهل يسير نسألهم الله سبحانه كان يعلم يعلم أني سوف أصلي باختياري أم مجبراً سؤال بسيط ماذا يجيبون سيجيبون باختياري إذا كان الله يعلم أني سأصلي بإرادتي الحرة وباختياري فلو أني صليت مجبراً لازم امقلاب علم الله إذن لابد أن أصلي بإرادتي واختياري وهذا من جانب ومن جانب آخر فإننا مثلنا لذلك لكي لا تنسوا يعني الشباب قلنا إن العلم باختيار أحد لا يعني التأثير على اختياره ومثلنا لذلك بمن تأتيه أمه بزوجتين يعني تقول له يا بني رأيتم رأتين تصلحان أن تتزوج بهما واحدة لن نعود إلى الأوصاف رعاية للمسجد واحدة عمرها ثماني عشرة تسالة بدأنا نزيد نحن ذكرنا رقما أقل من ثماني عشرة عمرها ثماني عشرة عمرها ثمانون أخوك الأصغر والأكبر يعلم بالتي ستختارها أم لا يعلم طيب إذا أنت اخترته ثم بعد ذلك وقعت بينه وبين زوجته كدورة وجاء إلى أمك يقول لها تدرين يا أمي من, من هو السبب في هذه المشكلة؟ أخي لماذا؟ لأنه أجبرني على اختيار هذه لماذا أجبرك؟ لأنه كان يعلم باختياري هل يا صح؟ العلم بالاختيار لا يعني التأثير على الاختيار الله سبحانه يعلم باختيارنا لا يعني هذا أنه أثر على اختيارنا طيب هذه حتى لا تنسوا يعني إذا كنت متزوج ستنسى طيب بعد هذا كله, كله. نعم أنتم سألتم أسئلة ليس سؤال سؤال الأول العصر العباسي ما الذي امتاز به الآن يحضرني شعر لبعض شعرائنا يقول والله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بن العباسي بن العباس قد قتلوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله أعدادا كثيرين صحيح إن بني أمية الشخص الذي قتلوه هو الذي بقي يحمل هؤلاء ومن رضي بفعلهم المسؤولية إلى قيام الساعة بني العباس من حيث الكثرة أكثر لأسباب طبعا أولا أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله ازداد عددهم باحتبار أنهم في زمان بني أمية كان عددهم أقل وأما في زمان بني العباس ازداد عددهم فنتج عن ذلك زيادة عدد الضحايا هذا من جانب من جانب آخر أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله في زمان بني العباس حصل لهم نوع من القبول الاجتماعي على نطاق لا بأس به خصوصا في بعض المناطق وهذا نتج عنه زيادة الاضطهاد لهم ولأتباعهم والأمر الثالث أنه بعض ابناء الائمه عليهم السلام كانت له بعض الحركات أو النشاطات أو بعض الاعمال التي كانت يعني كان ينظر إليها بعين يعني التخوف وال والحيطة بالنسبة إلى الدول العباسية فهذا نتج عنه هذه المجازر التي ارتكبها بن العباس وطول المده بن العباس مدة حكمهم أطول من مدة حكم بن أمية بن أمية حكموا نحو من 83 سنة وأشهر أما بن العباس فبقي حكمهم إلى الحمار اسمه الحمار متى توفي من بني أمية لا, لا يوجد أيضا في أولئك أيضا شخص نسيت اسمه طيب من زمن الحمار الذي يسمى بالحمار من بني أمية وإلى آخر مثلا حكم بني العباس نحو من خمسة قرون والفرق في المدة فرق كبير إذن في هذه المدة عدد بني هاشم ازداد عدد يعني بني علي عليه السلام ازداد في هذه المدة هذه المدة كانت أطول عددهم أكثر كان لهم أيضا قبول اجتماعي أثر على يعني خوف بني العباس وأيضا كان الحسد كان الحسب باعتبار أنهم من بني هاشم وما يسمى بحسد الرحم لأنهم يسمعون مثلا حب الناس أو مدح الناس لبني هاشم وفضاء البني هاشم فيريدون أن يأخذوا نصيبا من هذا فيقال لهم الفضل الذي ينسب إلى بني هاشم أهله هم بن علي فيحصل لهم مثل الصدمة وعقدة النقص تؤثر في اضطهاد ذوي الكمال إن يحسدوك على علاك فإنما يعني أتفهم لا ليس بمعنى أعذر الحاسد لا يعذر إن كان هؤلاء يحسدون بني عليا فنحن نتفهم نتفهم ربما بالمصطلح الجرائدي لا أدري حدود المصطلح الجرائدي إن كان بمعنى العذر فهذا باطل نتفهم يعني نعرف تفسير ذلك شنشنة أعرفها من أخزم نحن نعرف أن سبب هذا هو الحسد إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على فهؤلاء الحسد أيضا كان له نصيب في بطشهم وقتلهم لبني علي وكان فيهم النواصب باعتبار أنهم لما أرادوا الابتعاد عن بني علي ارتموا في أحضان الجهات الأخرى والجهات الأخرى بعضها من النواصب فهم ذهبوا إلى, إلى أقصى الـ الـ اليسار من أجل أن يحاربوا الوسط والاعتدال والطهر النبوي ذهبوا إلى إما إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى اليسار بعضهم ذهب إلى أقصى اليسار وبعضهم ذهب إلى أقصى اليمين هذا بمصطلحات اليوم طيب فهذا بعض هذا بعض مما يعني استخرجته ارتجالا وأنت بوسعك أن تتأمل في أسباب ذلك وستقف أيضا على أسباب عديدة لهذه المسالة وأما سؤالكم الذي بعد هذا السيدة رقية وأنه يعني هل وجود هذه الشخصية أمر ثابت ومثل هذه الأمور التي تثار لا تحسبوه شرا لكم يعني هذه الأسئلة التي تطرح هذا ليس سيئا السيئ هو الأسلوب نحن لا نقبل بعض الأساليب التي تطرح بها هذه الأسئلة هذا سيء أما أصل طرح الأسئلة ليس بسيء إذا لم يطرح بصيغة التشنيع ولم يعني يأتي الشخص الذي مثلا يريد أن ينفي شيئا أن يأتي وكانه إصطاد الذئب من ذيله لا بأس بمثل هذه الأبحاث وهي تثري كما تقولون تثري الساحة العلمية والمعرفية على مستوى المجتمع وعلى مستوى المكتبة يعني حتى الكتب مثلا بعض المسائل التي كان يثار التي أثير عليها اللغط بعضها لم تكن قد كتبت فيها كتب مفردة ولكن بعدما أثير اللغط حولها تحركت وكل وكتبت الكتب حول هذه المسألة وهذا أغنى المكتبة الإسلامية هذا شيء الجيد ليس في ذاك التشكيك لا الجيد أقصد أنه لا تحسبوه شرا لكم هذا خير للمكتبة وخير أيضا للساحة حتى يعرف الناس أولا أن يعرفوا أنه ليس كل من جاء وقرأ صفحتين فقد صار من العلماء كما ربما مثلا كان يظن بعض الناس أنه يفرض ذهب إلى الحوزة يومين أو مثلا قرأ كتابين أنه صار علامة خصوصا أن العلامة في هذا الزمان يعني هذا الولد الموفق إن شاء الله ان شاء الله هو علامة يعني يصير علامة ولكن أقصد أن مثل هذه الألقاب صارت توزع مجانا ولا تباع في زماننا هكذا كان يكتب على الكتب التي يوزع مجانا ولا يبع فهذه الألقاب تمنح من المحبين من غير حسيبا ولا رقيب يصف من شاء من شاء بما شاء <تصفيق> <تصفيق> إن شاء الله لا نصل إلى وصف فرعون نفسه طيب طبعا هذا ربما يساعد يشجع يعني بعض هؤلاء على أن يتكلموا بكل ما, ما مثلا قرأ صفحتين حوله فيتكلم النتيجة أن مثل هذه لا نعدها يعني لا تشكل خطرا على الدين أساسا الدين الذي يتعرض للخطر هذا ليس به نحن ديننا فوق هذه يعني الشبهات والإشكالات فالأسئلة ليس أعظم من الله أفي الله شك؟ ومع ذلك فإننا نتقبل الأسئلة عن الله تبارك وتعالى ولا يغضبنا هذا وتصدر الكتب وتؤلف الكتب في الإجابة عن هذه الأسئلة وإذا كان ثمة شيء ليس ثابتا بيقين فإننا لا نخفيه ولا نقول إنه أمر ثابت وهو ليس بالثابت باليقين فالمسألة إذن السؤال فيها متاح وحتى نشر السؤال أيضا متاح وإنما الذي لا يحسن هو التشنيع أما الجواب عن هذا فنحن نتركه إلى وقت لاحق لأن هذا سؤال عن أمر تاريخي لا يحضرني فيه الآن جواب يشفي علتك أو يروي غلتك فمن هذا الوجه أتركه إلى حين يتسنى لأن أستحضر الأمر أجوبة التاريخية التي تنفعك وأما السؤال الثالث نعم من وقع في نفسه ما يوجب الشك فيما علم من الدين بالضرورة صلاة حجاب تسا... عدم تساوي التساوي الأبناء في الميراث وغير ذلك مما علم من الدين بالضرورة إذا صادفته شبهة فشك في هذا الحكم فها هنا سؤالا سؤال نجيب عنه وسؤال لا نجيب عنه أما السؤال الذي نجيب عنه فهو حكم هذا في نفسه وأما السؤال الذي لا نجيب عنه فهو موقف غيره منه أما حكمه في نفسه وأنه دخله شك في أمر ضروري فتارة يكون شكه ناشئا من أمر لا يد له فيه افرضوا أنه مثلا شك رجل في الحجاب قال لأن الآيات التي تكلمت عن الحجاب خاصة بنساء النبي مثلا فهذا الحكم حكم خاص لنساء النبي ولا يشمل سائر النساء تارة يكون هذا حتى لو هذه ليست شبهر ولكننا ذكرناها لأنها أمر قيل نحن لا نريد أن نثير هذا لأنها أمر قيل هذا الذي قال هذا الكلام أنت من أهل هذا التخصص هذا فنك هذا عشك أو يقال لك ليس هذا بعشك فادرجي إذا كان ليس عشك فلماذا تتكلم فيه لا يقبل أن يتكلم في أي فن من الفنون التخصصية إلا لمن هم أهل ذلك التخصص فأنت تتكلم في تفسير القرآن وتتكلم في الفقه والأحكام وأنت لست من أهل هذا الفن لا يحق لك التكلم طيب لو فرضنا أنه فعلا وقع في شبهة فما هو حكمه نقول إن إنكار الضروري فيه خلاف فقهي أن هذا الخلاف الفقه موجود عندنا وهو أيضا موجود عند غيرنا يعني علماؤنا اختلفوا في منكر الضروري فقال بعض علمائنا إن من أنكر الضروري فقد كفر هذا بعض علمائنا وقال البعض وعليه تقريبا العلماء المعاصرون إن من أنكر الضروري استفصل حاله ليعرف أنه أنكر الضرورية عالماً بثبوته في الدين أو طرأت عليه شبهة يجهل أن هذا من الدين يجهل أن هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يستفصل فإن كان يعلم فإن له تكذيب للنبي ثم قالوا وهذا لا يختص بالضروري لأن المدار ليس على كونه أمرا ضروريا بل المدار على كونه مكذبا للنبي فمتى كان مكذبا للنبي فهو كافر متى يكون مكذبا للنبي إذا جحد ما علم أن النبي جاء به ضروريا كان هذا أم لم يكن ضروريا افرضوا أنه كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وآله وسمع منه بأذنه يقول شيئا وجحد جحد على سبيل التكذيب لا على سبيل الكذب على رسول الله طيب فإذا جحد فهو مكذب لما علم أن النبي قد جاء به فهو مكذب للنبي ومكذب النبي كافر طيب هذا بالنسبة لرأي علمائنا وهذا الخلاف عينه موجود عند غيرنا أيضا بعضهم يقول منكر الضروري كافر بعنوان أنه منكر الضروري وبعضهم يقول إن منكر الضروري هذا العنوان لا يوجب الكفر ولكن الذي يوجب الكفر هو تكذيب النبي فإن لازم من انكار الضروري تكذيب النبي كما يلزم ذلك غالبا فمنكر الضروري كافر وان كان وان لم يلزم لم يكن كافرا وان لازم تكذيب النبي من دون انكار الضروري فكذلك يوجب الكفر كما يلزم نادرا فاذا المدار عند ال محققين من علمائنا خصوصا المتاخرين بل يكاد الذي يكاد المتاخرون يجمعون عليه هو أنه لا يجيب الكفر بنفسه بل المدار أنه ينتهي إلى تكذيب النبي والحمد بعد, بعد هذا الجواب عن هذا يعلم من جوابنا عن الأخ إن شاء الله في فرصة لاحق شيخ موضوع أن ظهور الإمام المهدي بعدها ظهور بعد الانتقام من قتلة الإمام الحسين يظهرون النبي محمد والإمام علي والإمام الحسين الإمام الحسن هل يظهر أو لا؟ السؤال الثاني معاوية ابن يزيد لا أن هل من الصالحين ولا, ولا لا, لا أما مسألة الرجعة, مسألة الرجعة أصل مسألة الرجعة الروايات عندنا فيها كثيرة جدا في هذه المسألة بحسب إحصاء السيد شبر مئتا رواية وبحسب إحصاء العاملي الشيخ محمد حسن الحر العاملي أكثر من ستمائة رواية صنف كتابا مرفوع على تكثر أكثر ربما من ثمانمائة صفحة اسمه الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة أصل الرجعة الروايات فيها كثيرة جدا فوق التواتر ستمائة رواية فوق التواتر فإذن هي ثابتة بيقين أما منهم هم الذين يرجعون فالروايات في رجوع الأئمة عليهم السلام ليست سواء توجد روايات تثبت الرجعة لهم على الإجمال في زيارة الجامعة مقر فيها بيان من الذي يرجع ليس فيها بيان. مثل هذه روايات كثيرة طيب الروايات التي في بيان رجعة الإمام الحسين عليه السلام هي أكثر الروايات الروايات في رجعة الإمام الحسين عليه السلام روايات متواترة وهي أكثر روايات الرجعة بالتعيين ثم من بعده يعني من حيث العدد روايات رجوع أمير المؤمنين عليه السلام هل يرجع جميع الأئمة؟ هل يرجع جميع الأئمة عليهم السلام؟ لا ندري الروايات في رجوع لا أقول سائر بعض الأئمة ليست متواترة إذن ها هنا مسائل لا يسمع سامع أننا نقول روايات رجوع بعض الأئمة ليست متواترة إذن نحن ننفي تواتر روايات الرجعة لا روايات الرجع الطوائف لسانها مختلف بعضها في اثبات الرجع على الإجمال لم تبين من الذي يرجع بعضها في بيان من الذي يرجع الروايات التي في بيان من الذي يرجع أكثرها في رجوع الامام الحسين عليه السلام الامام الحسن الامام مثلا زين العابدين الامام الباقر يرجعون. الإمام الهادي يرجع أم لا الروايات في ذلك ليست متواترة فإذن هذا أمر نسكت عنه وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله طيب. إذن هذه مسألة لا نبت فيها لا نثبت ولا ننفي طيب. وأما سؤالكم الآخر عن معاوية ابن يزيد فهذا رجل جاء في بعض الأخبار أنه امتنع عن قبول الحكم لأنه يرى أن الحكم لزين العابدين عليه السلام وليس له أن الذي له الحكم زين العابدين ونحن لا نرى ذلك ممتنعا فإن الله سبحانه يخرج الحية من الميت ويخرج الميت من الحي هذا ليس بالأمر المستحيل وحتى لو كانت الظروف التي يعيش فيها الإنسان ظروفا في غاية الصعوبة والتعقيد والقسوة فإن سلوك طريق الحق ليس مسدودا وإلا لكانوا معذورين وامرأة فرعون من خيرة النساء وهي قد عاشت في أصعب الظروف فلا عجب أن يخرج رجل صالح في بيئة سيئة ولكن بحساب الاحتمالات ما مدى قبول هذا الاحتمال هذا جائز لكن بحساب الاحتمالات احتمال ذلك واهن جدا نعم ربما لم يكن في يعني وجد نفسه أنه لا يستطيع أن يدير شؤون الدولة هذا أمر وارد أما أنه كان يرى ذلك حقا لزين العابدين عليه السلام وأنه أعطاه إياه هذا غير واردا خصوصا أنه إذا كان يعتقد أن هذا الحق زين العابدين عليه السلام فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة لماذا لم توجه أمرا بأن يطيعوا يتلقوا أوامرهم من زين العابدين عليه السلام يعني يعطي مقاليد الحكم كما في التعبير القديم هذا القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعبير اليوم في التعبير القديم مقاليد الحكم يعني ميزانية الدولة مفاتيح الميزانية لماذا لم يعطيها للإمام زين العابدين لماذا لم يوجه رئيس الجيش بأن يأخذ أوامره من زين العابدين عليه السلام وهكذا هو يفعل ما عليه والإمام عليه السلام يفعل ما يراه هو يجب عليه أن يرجع الأمور إلى زين العابدين عليه السلام ويترك القرار لزين العابدين زين العابدين هو الذي يتخذ القرار أما أن يقول لا أنت لا تريد أن تأخذ الحكم فأنا لن أعطيك له ليس من حقك هذا مثل مثلا يكون عندك كتاب مثلا صاحبك تقول أنا إذا أعطيته كتابه فهو لن يقبله أنا لن أعطيه يجوز لك لا يجوز لك أنت أعطيه كتابه وهو يتخذ القرار الذي يناسبه يقبل لا يقبل هذا بالنسبة لهذا الرجل نعم. نعم. تفضل بالنسبة ح احات التريخية هي أمور من المعارف المفروض. نعم. فإذا كانت من المعارف آه فكيف آه يمكن الحكم تووتها كيين يعني خصوص الن فيها أمور تفصلية جدا يعني. نعم. يعني على سبيل المثال للحصر اللي هو المقتل نعم. المقتل الحسيني في الأمور التفصيلية جدا يعني هذا أمور نخبر بها لكن كيف نحصل اليقين فيها نعم. بس هذا السؤال ثمت أمران الأمر الأول أنت قلت نخبر به هذا ليس معرفة هذا فقه لأنه عمل والاخبار يحتاج إلى حجة إلى عذرا إذن هذا عمل المعرفة أريد أن أعرف ما جرى أنا أمسك الكتاب وأريد أن أبحث وأعرف هذا معرفة طيب إذن بالنسبة للعمل أنت تبحث عن العلم أو العذر وهذا فقه هذا بالنسبة للإخبار أما إذا لم ترد أن تخبر تريد أن تقرأ للتعرف. فهذا معرفة صحيح طيب إذا كان معرفة لماذا نعول على بعض أخبار الآحد الجواب نحن لا نعول على أخبار الآحد في التاريخ بل التاريخ علم له خصوصيته التاريخ هو مجموعة من الأحداث المترابطة مثل الشبك هذا هذه الشبكة نسيج مترابط بعضه يرشد إلى بعض إذا نقلنا بعض التفاصيل فنحن نعتمد في إثباتها على انسجامها مع بقية الشبكة فلا نعتمد على الخبر وحده إذا كان من أخبار الآحاد بل نعتمد على انسجامه مع بقية الشبكة هذه شبكة واحدة أم لا مثلا إذا كنت تسير في الطريق ورأيت الطلاب يخرجون مشيت بجوار مدرسة رأيت الطلاب يخرجون من مدرسة ثم سمعت بعض الطلاب يتحدثون عن طالب أنه تم تكريمه المتحدث واحد والسامع أفرض واحد إذن هذا شخصا مخبر ومصدق لأنه سامع ولم ينكر هذا شخصا هذا لا يجب تواتر ولا يجب اطمينان ولكن تارة يكون هذا الشخص ممن تعرفه ولدك ولد أخيك جارك أنت تعرف أن هذا الطالب طالب متفوق مؤدب وأمثل ذلك مما يمكن أن تعرف به أحوال ولدك أو أحوال ولد أخيك أو جارك تارة تعرف من حال هذا الطالب ما يجعل هذا الخبر مقبولاً وتارة تعرف من أحواله ما يجعل هذا الخبر باطلا. مثلا تعرف من هذا الطالب أنه طالب مجد يتمتع بذكاء عالي وهو مؤدب إذا سمعت هذين الطالبين يتحدثان أن المدرسة قد كرمته تصدق أم لا؟ تصدق لم لأن المعلومات السابقة عندك مهدت الأرضية هذا تعبير جرايت مهدت الأرضية لقبول هذا إذا أردت أن تحسبها علميا تقول لأنه كان يوجد عندك رصيد من حساب الاحتمالات وهذا الخبر قد زاد رافع من مستوى حساب الاحتمالات عندك هذا بلغة علمية فأنت لم تعتمد على الخبر وإن بدا. لمن رأاك أنك سمعت هذا الخبر من هذين الطالبين فصدقته وإن بدى له أنك قد اعتمدت على خبرهما إلا أن هذا لقلة معرفته أنت لم تعتمد على خبرهما بل اعتمدت على تراكم الاحتمالات عندك وإذا كانت المعطيات السابقة ما تعرفه عن حال هذا الطالب أنه مثلا غبي أنه مشاغف أنه قليل عناية بدراسته وسمعت أن هذين الطالبين يتكلمان عن أنه قد كرم فيحصل لك العلم بكذب هذا الخبر مع أن الطالبين مجهولان بالنسبة لك إذن لا قبول الخبر مبني على كونهما ثقتين ولا ردك للخبر مبني على جرحك لهما بل أنت تعرف حال الخبر من المعطيات السابقة من درجة احتمال صدق هذا الخبر الذي كان متجمعا عندك بدرجة ما سابقا وكذلك الحال في التاريخ إذا جاءتنا رواية نحن تحدثنا عن رواية مثلا عن الإمام الحسين عليه السلام وأنه كانت جراحته كلها من من جهة الأمام هذا خبر واحد ولكن نحن نعرف من حال الإمام الحسين عليه السلام من روايات أخرى أن هذا الرجل هو, هو الذي ورث شجاعة رسول الله صلى الله عليه وآله يعني الخلق كلهم صفر أمامه شجاعة رسول الله لا توجد شجاعة فوقه فوق هذه الشجاعة لا في الأولين ولا في الآخرين رضي من رضي ورغم من رغم والإمام الحسين عليه السلام هو الذي أورثه رسول الله صلى الله عليه وآله شجاعته فالطبيعي أن تكون هذه الرواية إذن توافق تلك الرواية ومن جهة أخرى نحن نعرف مثلا صفات الأئمة عليه السلام فهذه الرواية توافق ذلك النسيج المتكامل هي لم تأتي بالعلم من بمفردها وهكذا الحال في سائري الأخبار التاريخية ما نجده ينسجم مع النسيج المكتمل نقبله ما لا نجده كذلك لا نقبله بيقينا ولا نعول عليه طيب هذا من جهة التحديث ان كان بحجة جاز إن لم يكن بحجة لم, يكن لم يجز بصيغة الجزم ولكنه يجوز أن تنقل عن المصدر الذي وقفت عليه تقول مثلا المقاتل منها المقتل الفلاني منها المقتل الفلاني يجوز لك أن تنقل عن الكتاب لأن ال الذي تخبر به موجود في الكتاب وأنت أخبرت بما في الكتاب أنت لم تخبر عن الحدث بصيغة الجزم تقول فعل الحسين كذا أو فعل حبيب بن مظاهر كذا بل تقول إن المحدثين أخبروا بكذا. وإذا لم يقل الخطيب إذا لم يقل هذا فالسامع النبي يفهم أن هذا لم يدرك ذلك العاصر وأنه ينقل هذا المقتل مما وقف عليه في الكتب فهو معروف عند كل سامع النبيه أنه ينقل عن الكتب ومع ذلك فإننا نشجع الخطباء أن يبين بين مفصل ومفصل أن يبينوا يشيروا إلى هذا وإن كنا لا نرى أنهم إذا لم يشيروا يعني دلسوا على السامع أو أوهموه بأنهم رأوا هذا مثلا في مصدر حق غاية ما في الباب أننا نشجعهم على أن يشيروا لكي ينبهوا على أنه ليس كل ما نخبر به فإنه قد قامت عليه الحجة الشرعية وأن الرواية مثلا التي أخبرت بهذا رواية متعددة الأسانيد أو رواية قد زكي جميع رجال رجالها وأن الإسناد متصل إلى غير ذلك من شروط القبول يعني نشجعهم على التنبيه لأجل هذا حتى لا يتوهم السامع هذا وإن كان من كثرة ما تحدثنا عن هذه المسألة لا أظن الجمهور يجهل أن مسألة المقتل تعتمد على نقل ما وصل إلينا لأن عدم نقله تضيع له لا تقول فليقتصر في النقل على ما قامت عليه الحجة الشرعية فإن هذا تضيع أنت مسؤول عن عدم نقل هذا إلى الأجيال الآتية ومجرد أنه لم تقم عندك الحجة لا يعني أنه باطل أنا لم تقم عندي الحجة ربما يأتي من بعد من يحقق المسألة ويقف على مصادر غير التي وقفت عليها وتقوم بذلك الحجة على أن جزءا مما ينقل هو بالسيناريو في المصطرح الحديث أشبه منه بالقصة يعني عندك مثلا في كتابة مثلا في لغة السينما ومثلا التلفزيون يوجد شيء اسمه قصة ويوجد شيء اسمه سيناريو القصة يكتبها كاتب والسيناريو هذا الحوار الذي يجري يكتبه كاتب آخر وربما مثلا الكاتب يضع بعض التفاصيل لأنه لابد له أن يكمل الصورة من يكتب السيناريو يقول لابد أن يكون مشهد مكتملا فأنا أضيف بعض العناصر التي لم ترد في القصة في مثلا في زمان ما قبل هذا الزمان هذا الزمان يتيسر لمن يريد أن يشرح بعض حوادث الطرق أن يصور الحادث وربما حتى أن يأتي بتصوير وقوع الحادث لكن قبل ثلاثين سنة لم يكن هذا متاحا كان يوجد برنامج في التلفزيون في قم. كان يوجد برنامج أسبوعي لتثقيف الناس على مشاكل الحوادث وكيف تحدث يبين حادث وقع يبين الضحايا الذين ذهبوا من هذا الحادث ويبين الأسباب التي أدت إلى الحادث فكان يأتي بسيارات سيارات أطفال صغيرة يقول ها السيارة التي كذا مثلا في المسار الأوسط هذه هي في المسار اليمين هذه هي يأتي بسيارات ملونة بألوان مثلا متعددة من أجل التوضيح الحادث الذي وقع قد لا تكون السيارات من نفس اللون لكنه يختار هذه الألوان لأن التصوير التلفزيوني يحتاج إلى تباين في الألوان حتى تتضح الصورة يأتي بسيارات ربما مختلفة الأشكال وهي لا تحكي عن تلك السيارة إذن هذه التفاصيل تفاصيل جزء من السيناريو بالتعبير الحديث وليست جزء من القصة فإذا أضافها الواصف فلا يقله له أن تتكذب لم لأنه يريد أن لأنه في مقام السيناريو في مقام بيان سيناريو ليس في مقام بيان قصة هذا توضيح للغة الأدبية بالمصطلحات المعاصرة نحن لا يبنى الحكم الشرعي على المصطلح المعاصر نحن ندور في الحكم الشرعي على عنوان الاخبار. هذا الاخبار اللغة المعاصرة توضح أن هذا من مصادق الإخبار أو ليس من مصادق الإخبار أن هذه التفاصيل مما أخبر به الخطيب أو مما لم يخبر به الخطيب أرجعكم إلى شيء موجود في التراث في, في تراث المنبر بعض الشعراء الذين شكر الله سعيهم وجعلهم شفعاء لنا بعض الشعراء المفائزيات مثلا بالنصار يأتون بأشعار فيها حوار مفترض واضح أن هذا الحوار مفترض يعني كل أحد حتى الأطفال يعرفون أن هذا الحوار لا يحكي حوارا حقيقيا هذا سيناريو سيناريو ولكن يعبر عنه الشعراء في يوجد في القديم مصطلح له غير مصطلح السيناريو يقولون لسان الحال المتألم ينقلون عنه كلاما هو لم يقله لكن يقولون هذا لسان حاله يعني لو قدر أنه تكلم لو قدر أني في مكانه وقدر لي أن أتكلم فسوف أتكلم بهذا بعضهم يوفق بعضهم لا يوفق بعضهم يصف الحادث بوصف يناسب المعصوم بعضهم يصفه بوصف لا يناسب المعصوم لكنه يناسبه هو نحن نتفهم هذا الاختلاف في, يعني في الموهبة الشعرية والجمهور يتفهم لا يعده هذا أساء للمعصوم بل يتفهم أن هذا يتحدث بعواطف انسان لم يبلغ تلك المرحلة من الصبر مثلا أو من المعرفة وهذا طبيعي وربما ساعدنا هذا على التفاعل يعني كون هذا يتحدث من منطلق مقدرته على الصبر مثلا يساعدنا على معرفة عظمة الموقف ولا شيئة في هذا ليس هذا ليس اخبارا وليس كذبا ومع ذلك فاننا نشجع حتى لا يفهم من هذا اننا نقول للخطباء خذوا راحتكم نحن نشجع ان ينبه لعل بعض الناس غافل عن مثلا مثل هذا ينبه والله العالم الحمد لله العالم بعد ضعف الطالب والمطلوب